بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لا وشهلا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بقي جامع لي يوم سنتي الله سبحانه وتعالى سني برم di sakku ci mom dimbel di sakku ci mom jegal di muslu yalla subhanahu wa ta'ala ci suñu bon bon bakan ak ci suñu ñaawte fi jeuf di wax waar s-seren ikid, die jena t-dibu Mahamed Sallallahu Alain Hussalem, die jammu jalla maakotan, die jij die jij t-dabu jena t-tjechedri. Dina en lu, die die lu symbolie, die kon t-ni, die die kepawrokor, misun de jeta juwe, weirokor, juwe, juwe, juwe, juwe, juwe, juwe, juwe, juwe, juwe, juwe, بي بودي ديناج دي فوكي فان امنتي رمضان تييرو كوري تي اتوم جونني امنتي تيمير امن فوك صلى الله عليه وسلم دي شيخ بي كوماسي شيخ مي كوم نيم كو باخي دي دي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى واصحابه شيخ بي باها دي سنتي الله سبحانه وتعالى من برم جامع دي جولي كي سونو يننتب محمد صلى الله عليه وسلم ادي جل تي واكرم ان موله صحابيك توبون تي مختان تي بي شيخ بي ديكو واخشي ليرال تنك ليغا خانتاني يالله سبحانه وتعالى داكاي تنك اكا جينغ شياطين تي ييرو كور شيخ من المسلمون في هذا الشهر ولله الحمد يتسابقون إلى الخيرات بانواعها من صيام وصلاه وصداقات و من القرآن وتواصل بينهم من يد جلدني و تد و يدى كور الحمد لله بني جكنت أكا روان تي كي أيو جمبورهم أيو لا ولا جلد ولا سرخ ولا جاند القرآن و كتو يري ولا يدى جوك أكا جوك بيجنت جلدني moy def lu bax ak bi setti ni nga xamantene mom moy say ولله الحمد وكف عنهم فصاروا طريقين من اسره ومن شره من لول نيكون وارال جوليجي تي وور ني اماك ثوارتي نديكمتي اكا روانتي تي ايو تي جولي تي وور تي صرخ تي جانال قران اكا جوكو تي سين بير ان لولن ييب نين ليكو وارال موي كي دي سين ساري ميدن دير الله سبحانه وتعالى اديلن داولو اديلن ساري لي خا مانتيني مومو اي نجب اك ديلن تايللو اك ديلن ساري ليپ لو خا مانتيني قد سفد عنهم ويلله الحمد وكف عنهم فصاروا طليخنا من اسره ومن شره شيطان يوي ويركور دوجي الله سبحانه وتعالى ديلن دي جينك تينك لين وري الحمد ساري لين فك مين نيكي لي خا مانتيني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 يمكن عباده في هذا الشهر شيخ منون لولو اخرانتك يالله سبحانه وتعالى ادير ما من هانتيني دفل نكو جاماني من ان يتخلص من هذا العدو الذي آذاهم وضايقهم في يتصالحون الى الخيرات شيخ بن انا مسلن سرلن تي سن نون بغا هانتين دي لور اك دي لن ختال اك دي لن ياقل و يجيبلو دي نكهنتي اك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 da xamantene ni jullit bi doy xex ak sheytane ak bi xare ak sheytane lolou mo no sheytane lele sheytane dot ko neena ab mi yep jullit bi non lay dekk ak li yalla jappal len defal len ñu mëna top yalla mëna jaamu yalla ci wërwi motax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 ما اختي يالا <سؤال> مسلنا جاما نيي بيري تي ليغا خامنتا موي سين نوم بي جينو ري تا موم موي شيطان وابليس نينا ومن اذى يالا مسلنا نيي تي سين نوم مسللن تي كيغا رمضان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 nenn len musal won ci cheyitan ci wer ko nenn len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 diambe ci gene na من wara continuer gigu dundam ci top yalla ak jaamu yalla ngir yalla may ko mit go rafet fuma in fuma iza utliqa ba'd ramadan fa inma yatassalatu ala awliyaihi wa ala jundih boyal ko jeexhe bañu boyal sheytane bayiko dingo ko jengon jindi jengi boyal ko jeexhe fa inma yatassalatu ala awliyaihi noo la sheytaane bi note ay di len jaarale ci ay yoonam waye ni nga xamantene ñu ay jaam yalla nak buñu gene ci wëru koor wëru koor da len tagga ni continue ci top yalla subhanahu wa ta'ala ak jaam waye ñu xamantene moy pété sheytaane bu wëru koor jeex rek ليك تخ تا جيته نلتي جيتو مي جامي لن خاف دينكو بوكال لين لين لين لين الله عليه فلا سبيل له اليهم شيطان ام البنيون بني جار بو نيوم قال الله تعالى نخت يالا موخ في القران ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين يالا موخ شيطان نكو سما جامي يي خانتيني سما جامي سيل ولا امون بين pouvoir سي نيوم topla ñu ñuy dañ dow dalay top jaar ci nga xamanteni ni mom moy sawuun kon yalla subhanahu wa ta'ala ñuy wax fi gaay mi nga xamanteni ni ñom moy gaay mi sellu ñu topal yalla subhanahu wa ta'ala sheytane amul wenn yoon ñu da yombu seytane sank len jare len ci nga xamanteni moy ak sank waye jare len ci nga xamanteni moy ak reer ndax ci dañu soori li waye rek ni jamu mom kesse duñ ko boole ak dara ñoo ñoy jamu yalla yi nga xamanteni ñoom la yalla wax fi ne moy jamu yalla yi نور الشيطان ام وين يومو نجا كورسان ك لين اك ريرال لي نخ يالا مولين موسال يالا سبحان الله مولين ار موسال هذا مما يؤكد علينا ان نهرب من هذا العدو شاه من المولو بيفدلي نجيلني دانيو ورا سوري داو لي غامن موي نون بوغا نون بي جاني ري تي ادنا موي شيطان نو عنه وكاسري دي سوري شيطاني اك داو بسري مي نيا مانتي ني سولداري شيطان تي كانسوف تما ياق كاني ياق دين بروم تيلي ني خامنتي ني ياق طس طس ني خامنتي ني دايي بوكال يالله يل يالله ني يالله سبحانه جام يلا من لا سيما في هذا الزمن شه مننا الراوي تي جاما نجي كثرت فيه الفتن والمغريات شه بنينا لي دي اي فتنه تسارون تي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 ومن من ثم يقل قصص جني من يقل قصص جني من ثم يقل قصص جني من ثم يقل قصص جني من ثم يقل قصص جني من ثم يقل قصص جني من ثم الناس قصص من ثم يقل قصصص شيخ من ثم يقل قصصص جني من ثم يقل قصص جني من ثم يقل قصصص جني من ثم يقل قصص جني من ثم يقل قصص من ثم يقل من ثم يقل قصصص يقل من يقل يقل من ثم ولكن يقولون انني سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا شيطان سيدنا دي سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا هذه سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا من سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا كلها من صنع سيدنا الشيطان شيخ سيدنا سيدنا نريد سلدار الشيطان من يغي لكي الشيطان أي طب الشيطان لكن الله جل وعلا حما عباده المخلصين فلنحرص على أن نكون منهم ونستمر على تاعة الله لا في هذا الشهر فقط شيخ بنينوائي يلهم انتني من جامل يلا يسليه سلل منك سب السلم سن الجامل يلا سبحانه وتعالى توب يلا توب أنتي dankou ci sunna yenebi sallahu alayhi wa sallam soor lepp lo xamanteni ak bonto la ak bu moy yalla ki bakar cheikh binena ñooñu dey توپیا الله سبحانه وتعالى نک تجام يلا وانما هذا الشهر جعله الله ميدانا لعباده ليتوب ويتخلص من عذبه شافيني نواي وير وي دي ويرو كو يلا سبحانه وتعالى دغه دفل خيول ني مدفكو مودف كو بلاص بو خمانتيني اك ميدان بو جامي لني توب بلل شي سن برام وايه اك دني اك اساري يلا مسلون اك سوني خمانتيني مومي نون nahamna moy sheytaane tayalla diko jeng ak diko teunk ci wèr yéni fa yit terekru azamatal laahi subhanahu wa ta'ala jamu yalla yessel yoyu wi fatlikul lid magga yalla subhanahu wa ta'ala mi daldi soobit ni nahamna tina moy top ko ak mooy top sunu borom wayastamirru ala ibadatihi ni kontine kepp ku def lolou xamal ni shaytan djé kune la waye ab djulit wéru koor ak luddul wéru koor da ci jammou yalla sunu borom ak goor goor waye wéru koor da ci yok ak goor goor ويلي ويلو هم يالل سبحانه وتعالى بين مصر جامع مبين بسورل لينه هم من الشيطان فمن خلصه الله من الشيطان فليهرب منه إلى تكبحك يالل خيول مثل الذي الشيطان السورل لا شيطان فخ ب شيطان السورل لينكوك الدين متوبي يالل سبحانه وتعالى جامع يالل سبحانه وتعالى ابتديتو الله سبحانه وتعالى بري لمي استغفر الله بري لمي سبحان الله بري لمي لا اله الا الله بري مرخ... والحمد لله بعد بعدي نكاي واخ تييرو كور نو غنوا فور صاح نكاي كور Kun jij bedenken wie je toedijt Allah Subhanahu Wa Taala? La de Satan niet vertrouwen, behalve Subhanahu Wa Taala. Satan dringt en bedaagt de harten die Allah Subhanahu Wa Taala. Tijdens je toedijt Allah Subhanahu Wa Taala, moet je de gehele Quran reciteren. Abdi toedijt Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Abdi toedijt Allah Subhanahu Wa Taala. En dit is het al-Waswas. Waarom toedijt Allah Subhanahu Wa Taala Satan al-Waswas? Tomaïki, ki Haman zal mij jachsen. Jamami, mij jachsen. Zijn hulde zal mij niet geven. Jachha, ik zal niet naar Allah Subhanahu Wa Taala. هذا هو الشيطان يوسوس شيطان ما يكيجي خجا خال اذا غفل العبد عن ذكر الله جانبي بسر لي لي خاطر ماماي دالدي ساجنا لي خاطر ماماي تود شيطان نيو ديكو جخاسه ويتخنس يعني يبتعد عنه اذا ذكر الله ويجانبي تود يالله ريك شيطان دالدي داقو دالدي سوري دالدي دالكو سوري فجاء لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا كن جانبي كون جانبي دا فورد تود يالله في حاله بنكو فيك. فيك الحمد لله من بومو الجاب الحمد لله يا الله سبحانه الله دفعنا جامع خير من بو ام نجاب من بو جاب ونكو تصحار من الله سبحان الله سوخلو وجاب من لاح الحمد لله سوخلو وجاب الله اكبر الحمد لله موتاخ خام في في رمضان افضل من 1000 تسبيحه في غيره من الامام زهري امام زهري ننا لاح الله Lijkt jullie Subhanallah, jullie kunnen weer koren. We hebben min of meer twee de mannen van de Ramadan. Abu ibn Abi Dunya die gaat om naar net kon ik zeg, we willen jullie als vandaag een de van de zoon. Je zegt de Al Quran Je bent de bediende Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah. Ben Subhanallah, waxu jullu yonni do wëru ko ndax wëru mo mo reuy kon jamm buñu sagane li nga xamanteni mo mo tuddu yalla subhanahu wa ta'ala jamm su tuddé yalla setan sorik way bu sagane soré li di tuddé yalla setan ñew diko jaxaxel ak diko yaqal li nga xamanteni mo moy dundam ak jamm yalla kon jamm do fa rakko li nga xamanteni mo mo tuddu yalla faja'al lisaanaka ratban lidhikrillah azza wajba la me fe nek di je moet je ook prullen. Je moet je ook prullen. Je moet je ook prullen. Je moet je Alhamdulillah. Je moet je ook gaan. Je moet je fayen fi ke ni wax subhanallah ni wax param kham kham kepp ku len dige togo na ya nga buñ deful subhanallah alhamdulillah walhamdulillah Allah akbar ni istighfar men men subhanahu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 bobe julli gude di taxawu gude ni julli non Nee, like, setan ko met ni taxawu subhanahu Lima, maat en mooi salam in de som. La motard de corps, subhanallah. Shermulet. Le lissaam in de abel, en abet, etabu, fiamme, وانت على فراشك شيخ بني من بوتي ساكولا دي تدي يالة. سبحان الله الله اكبر لا إله إلا الله الحمد لله تدي يالا بري واخ لا اله الا الله وانت في عملك شيخ بني منوكي سيدي جاي يانجي نيجاي ما سلام لله كنتيوكو واخا سبحان الله تدي يالا سبحان الله نين وانت في أي مكان تذكر الله عز وجل تلاقه وراها فوماندي نيك تدي يالا سبحان وتعالى اندي ليغنت نيمو ماي اك تيوارتي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه شيخ بني من ديم نيجاي bokkuli ci ngeneene ni ya allah subhanahu wa ta'ala defal bo taqaw lol bokkuli ci ngeneene ni ya allah subhanahu wa ta'ala may haythu ataka hadha al-lisan as-sadiq neneu yugul ni yejam ya allah bini bokkuli ci ngeneene ni ya allah subhanahu wa ta'ala defal neneu binn la mayewu lam ñu xamantene ni dañ بوها من تمني ومنك الله سبحانه الشيطان عنك يالله سبحانه وتعالى صرنا لسيزانة الدنيا دل ياقل الدنيا دل جخد خيل منك تودي الله سبحانه وتعالى إذا إس استجرت بالله واستعذت بالله يالله سبحانه وتعالى ميوفينا وإن ينزلناك من الشيطان نزق في بالله إنه سميع عليم يالله وقت son ngeeng nga def lu bonne ak tab ci li nga mën ci neexul yalla subhanahu wa ta'ala fasta'iz billah nga del ci yalla subhanahu wa ta'ala nal a'udhu billahi minash shaitanir rajeem musul yalla ci shaitan jangal alquran tudal yalla shaitan sori la waye sakkola laqut yalla subhanahu wa ko xamseen yene la ko xamseen lotu la ko xamseen katan dum len donc la kon bo sa أوزد رب الناس كل أوزد رب الناس دكت قلوبه يجع قلوب رب الله أحد خلون رب الفلاح خلون رب الناس سو جل بجل du jambe bu takaw li di tuddu yalla te bokk na ci azkaru sabah taqoli nga xamanteni mom moy ñani suba al afkaru masa li di ñani ngon bu julee ba pare ñani mu sallam santa na ngeuf bu julee ba pare ak bu teud bu takko ñaan yo rek sheytane do am ci mom paras sheytane da koy sori kon jambe mu baye xel bu لا يستطيع الشيطان أن يقربك وأن فيه في هذا الملجأ، شيخ مني، شيطان لي، من لا جه في يجي، تمجد تبي الله سبحانه وتعالى، أكسكو لقوتي الله سبحانه وتعالى، المسلم على الشيطان، شيخ من هو لا انسان بذكر الله عز وجل، منهما من تمسخ أقتقه، منهما من تبي الله سبحانه وتعالى، شيخ من و كتابه بجمل القرآن. والمحافظة على الصلاوات الخمس اجد تقو دي ميقامت المموي جني جلوم وبنج رو وكذلك الاستزاده من قيام لين الشيخ من أكايوكو لذي جني قدي لكي دي يدف بن باي في رمضان وفي غيره موخمت ويرو كور لأولين كل ويرو كور فلك مجال فسيح وإلا الحمد الشيخ مينا أمدا أي فلاسيات وياتيوه من تني من يام يا الله سبحانه وتعالى يال من الشيطان اذا سلمت من عبيدك صلى الله يحميك منه من ويمنعه عنك سبنون وليس ذلك الا بذكر الله وتعال يا الله سبحانه وتعالى والمحافظ على دينك لا سيما الخمس جروم من حفظها وحافظ عليها كانت له برهانا ونورا ونجاتا يوم القيام كيف بكوحونا بينك كي جعدونا وطوان وليدي جل جروم ديكو تحوال ديكو جوخه من إلك يوم القيام يا الله سبحانه تعالى لكو يدف ليهي أقلير أكو يوم القيام يا الله سبحانه تعالى لكو يدف المنك لير أقل مج أقلير مينك إساك يوم القيام فعليك أن تحافظ على هذه الصلاوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة tene u jambi on yelit be dira warma nga watto julli jurom yoy non biko joxe ci waxtam ak lolo bu fekke gorna ma tamurussalat illa wa yati ba'daha salatun ukhra muttadabih sheikh men amul ben julli bu dem ludal amna benen julli bo xamanteni mom moy ñew ginaawam non nang koy jappo barkel abdul ولا ملار ولا مجاكس له ما دنت محافظا عليها في جان واتو دليجهم يعلنون وملازما نبيات الله المساجد ليس للشيطان عليك السبيل شخمنا في جان تقولين من دم يجاكي دم ينيج ويا ليج كوسوف شيطان أميون تجاوب رياقل إنما أنت الذي تفتح له المجال يوما أبو الشيطان بنت أبيان بوخامتيني مننا جار دوكيو ياخال السجام يالله ولا مو اندي من الناس من يناموا بالنهار ولا يصلي الا اذا قام بعد العصر شيخ منين ياني تي نيني دا نييو دوكيو نين دو جولي دو نجيلي مدول بيغا خامتيني بو نيوو تي عند المغرب أو عند الغروب ومنهم من صلاة النهار قام في الليل ba lañuy jullu jullu yepp nga koy boole ba jant bi so ñu jull ni nga xamanteni moy jullu yepp cheikh munaw menhu man yusalli salat an-nahar cheikh min من neñu xamanteni من ñu nga xamanteni moy jullu ñu wara jull ci bëcëg gi kañ la koy jullu bu من ci guddi gi ولو قبلتها لا تقبلني شيخ من الكب كطيف أجن لبايك بوقت وجن لأن من بوك في يلا دكنك لأنك أبعتها شيخ من بخي وسأنك من دليق شيخ من سانك أجن هي يداع وقتها لأن من يسأنك أجن ما يكون هم تندفع سانك وقتها شيخ من فخالف من بعدهم خلف أداء صلاة واتبع شهوات فسوف يلقون غياء شيخ من جل سماه مريم جلاية جروم فك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 أنهم تركوها بالكل شيخنا الايه بيوم سخدي واخو اننا الايه بيوم سخني ني دا نيو باي جولي ديفينيتيفا باي جولي دون جل مين مين كم دي دي جلي نيو ني نيو ما ييفر نين كين سيك ساكو سي سيوا من نينا ايه بي ديكو ما ني جايو خانتيني دانيي سانك جولي مو ليي سانك وقتو جولي وقت. ولكن معناها انهم اداهوا وقاته ما ليي خانتيني دانيي سانك وقتو جولي فصاروا يصلون في غير اوقاته دي جولي جل جولي تلي نيكو وقتو باي وقتو والله جل وعلا يقول ولكن يجب كان يكون المؤمنين ايضا يجب ان يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا سبحانه وتعالى ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك ايضا يكون هناك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 Bakanen, Banato Bakanen, waarbij de jure nu, en de jullie, en de jullie, en de jullie duur Frank, Walko Watto, de cojuré, communiquant de salam deferent, de dunne commune, de jang, de jongen, de jullie, de jullie, de jullie, de jullie, de jullie, de jullie, jullie, sallallahu wasallam jullie, jullie, jullie, jullie, داكتا يالله سبحانه وتعالى من ان صلاتك المؤمن كتاب موقوتا يالا ني ندي جل دفناكو منك أي وقت يو خامن تنيني لونيو ديفال وقت لا جولي نيب خمكم تقبل منك في غير اخاتها كون ني جل جوليغا خامن تنيني دونكا генي لو وقتو جير ندي سبحانه وتعالى دوكو نانغول الا اذا كان لك عذر من نوم او من شيء منعك منها شيخ بموني مودل غام غانت بو خامن تنيني دو سيمل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 لوه مانتن من نيتيرنا لا نجو لي تا وقتو شيخ موني ولام تستت الا في هذا الوقت منكو جولي لي الذي تمكنت فيه فحمد الله وحافظ عليها في المستقبل ودائم عليها صبرم في وقتو سبحانه وتعالى ديف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 waye dañuy sax ci julli bu nguli tay suba du julli wala ngul tay suba mu ngul tu subar bu ngul taksan timi ñu julli geengul waye dañuy wattu انت مصلى الله وسلم جام يالا بو نيك نك لاو ديفه مو ديفه ونكون مع دائما بي بي جلي دائما الله لك حصن حصين من الشيطان يالا سبحانه وتعالى داف ديف لي دي جلي مو نيك لو خامن تاني ني مولاي ار لا تي شيطان من ججي من تاني جام ديكو Wanneer je een verrot of een tarakta je dat je een verrot hebt, zie je dat je dat je een verrot hebt, zie je dat je een verrot hebt, zie je dat je een je dat je een verrot dat je een verrot والله موفق والهادي إلى سواء السبيل يا الله سبحانه وتعالى من يتوفيق ومن يتوفيق جبلاته جيوان في جب يا لنجا جبل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين